وما علينا إلا البلاء ظالمين. قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجع منكم ولا يمسنكم من عذاب أليم. قالوا طا 129. أعلمكم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 120. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون فما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين